باب القراءه في صلاة الصبح حيث أورد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى عدة آثار عن الخلفاء الثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان وتناولنا بالبحث هذه الآثار وذكرنا أن الإمام مالك انما ما هذه الآثار ليبين بأن التطويل في صلاة الخجر ليس منكرا كما يعتقده الناس بل إن هذا فعل الخلفاء رضي الله عنهم وأن الأفضل والأكمل هو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثره وهو اختصاره في صلاة الصبح على طوال المفصل هذا. أردف هذه الآثار بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر ربما أطال الصلاة في صلاة الفجر في السفر ذلك إذا لم يكن هناك ما يعيقه عن التطويل أو يشوش على أصحابه في التطويل. أما إذا كان الإمام في السفر مع إخوانه بحيث يكونون في حاجة إلى قصر الصلاة أو تقصير الصلاة أو عدم تطويلها، فالسنة هي أن يقتصر على صور قصار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في السفر بالمعوذتين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما جاء في أم القرآن قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته قال وحددني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد هذا باب جديد وسمه ووسمه الإمام مالك بما جاء في أم القرآن أي ما جاء في بيان فضلها وحكمها والفاتحة التي من أسمائها أم القرآن وسبع المثاني فترى لها أهل العلم 13 اسما وزاد بعضهم على هذا العدد لما لهذه الصورة من عظيم القدر وجلالة المنزلة في القرآن الكريم وإنما أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث فيه حجة على تعيين الفاتحة في الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة فبين له أن القراءة وأقره على أن القراءه أو أن الصلاة تفتتح بالفاتحة هذا يدل دلالة واضحة على أن الفاتحة تتعين في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها عنها وهي تجزئ عن غيرها والمقصود أن المسلم إذا صلى صلاة واقتصر فيها على صورة الفاتحة فإن صلاته صحيحة تامة، وأما لو صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فإن صلاته ناقصة كما سيأتي في الأحاديث التي تأتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. وهذا الحديث بألفاظه فيه حجة على إسقاط البسمله من الفاتحة كما بيناه في درس سابق بأن البسملة ليست من الفاتحة وهذا من الحجج القوية على أن البسملة ليست من الفاتحة إذ لو كانت البسمله من الفاتحة أو لو كانت البسمله من أم القرآن لقال أبي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأت عليه لو كانت البسمله من الفاتحة لقال فقرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لكنه رضي الله عنه قرأ عليه من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وبهذا يتبين بأن ما ثبت عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا إلى آخر سورة الفاتحة وهذا الحديث عن حديث أم سلمة رضي الله عنه من الأحاديث التي يستدل بها بل هو من أقوى ما يستدل به من يجعل البسملة من الفاتحة وهذا الحديث وإن كان صحيحا فإنه لا يعدو أن تكون وأن يكون ذكر البسملة على ما سمعت أم سلمة رضي الله عنها حيث اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر البسملة قبل قراءة سوره الفاتحة فسمعته أم سلمة رضي الله عنها يقرأ البسملة مع الفاتحة فذكرت ذلك كله وليس في حديثها تصريح بأن البسملة من الفاتحة وعلى هذا نقول إن معارضة حديث أم سلمة يكون بحديث أبين بشكل قوي لأن أبين ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يفتتح به الصلاة قرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين فعاد الأمر إلى حديث أبي هريره الذي ذكرناه في الدروس السابقة وهو الذي سيأتي ان شاء الله تعالى بعد بضعة أحاديث من هذا الكتاب وهو قول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وبهذا يتبين بان البسمله ليست من سوره الفاتحه ذكر الامام مالك هذا الحديث من طريق, من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحورقي أن ابا سعيد مولى عامر بن كوريز قال ابن عبد البر رحمه الله هذا ابو سعيد تابعي مدني لا يوقف له على اسم ابو سعيد مولى عامر بن كريز تابعي مدني لا يوقف له على اسم هذا قول ابن عبد البر وثقه ابن حبان وثقه ابن حبان وهو مولى عامر ابن كوريز ابن ربيعة القرشي العبشمي وعامر ابن كوريز صحابي من مسلمة الفتح من مسلمة فتح مكة أن أبا سعيد المولى عامر ابن كوريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي هذه الفقرة من الحديث تدل على جواز منادات المصلي وهو في صلاته ويقتصر المنادي بما لا يشغل المصلي عن صلاته كأن يقول له إذا أكرمت صلاتك فأتي الينا أو إن فلانا يريدك أو عبارة نحوها بحيث لا تشغل المصلي عن صلاته قد يقول قائل ما الدليل على هذا التفصيل وهو أن أنه يجوز أن ينادي, أن ينادي الرجل صاحبه الذي يصلي بما لا يشغله نقول لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه فلم يعلمه وهو في داخل الصلاة حتى إن ابي أبي بن كعب من صلاته فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد تعليمه لهذا نقول إن من أراد شيئا من مصل وهو قائم يصلي فلا حرج أن يخبره به شريطة أن لا يكون في ذلك شغل للمصلي عن صلاته فإن كان ما يناديه به أو ما يخبره به شغل للمصلي عن صلاته فإن هذا غير جائز لأنه من التشويش على المصلي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجهر أحدنا على أحد, أحد بالقرآن وهو في الصلاة فغير القرآن من باب أولى كما ذكرنا فيما سبق قال فلما فرغ من صلاته لحقه يعني لحق أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد وهذا فيه من الترفق والملاطفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا ولم يكن غليظا بل كان رفيقا رحيما مشفقا وبخاصة ممن يعرف منه الحرص على العلم كوبي بن كعب رضي الله عنه هذا يدل على عظيم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى من معاني طلب الهدايه في هذه الصوره العظيمه لان طلب الهدايه هو طلب معرفه الحق والعمل به والمسلم دؤوب على معرفه الحق والعمل به لهذا غلط بعض اهل العلم ممن ارادوا أن يستدركوا على من يقول بأن من كان مهديا لا حاجه له أن يسأل الهداية من الله فقالوا إن سؤال الهداية من الله مع وجود الهداية فيه طلب تثبيت على هذه الهداية وهذا خلط هذا خلط وإن كان هذا الأمر متضمنا وهو ان المسلم إذا كان على استقامة فإنه يسأل الله جل وعلا دائما الهداية ومن جملة معاني طلب الهداية أن يثبت المسلم على هذه الاستقامة لكن أطفئ علينا هذه الجوالات يا إخوة الله أخير. لكن أعظم معاني طلب الهداية في هذه الصورة لهذا كانت هذه الصورة هي القرآن الكريم لما كانت هذه الصورة متضمنة بهذه المعاني التي سنقف على بعضها ومن أعظمها طلب الهداية وطلب الهداية المقصود منه هو معرفة الحق والعمل به لأن المسلم لا ينفك من خطأ فدائما يطلب من الله ويسأل الله جل وعلا أن يهديه لمعرفة الحق أينما كان وان يرزقه اتباع هذا الحق والعمل به لان ثمره العلم هو العمل لان ثمره العلم هو العمل واذا وجد العلم بلا عمل ضل صاحبه وشابه المغضوب عليهم الذين اوتوا من جهه القصد والعمل ومن اوتي العمل ولم يؤتى العلم فإنما شابها الضالين الذين أتوا من جانب الجهل والاعتقاد المقصود أن هذه الصورة صورة عظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إني لأرجو لا تخرج من المسجد حتى تعلم صورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. لماذا نص الله أو لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة عن التوراة والإنجيل والفرقان مع أنه يوجد الزبور وتوجد الصحف ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لأن هذه الثلاثة الكتب. هي أعظم الكتب وما دام أن الفاتحة أعظم من هذه الكتب كلها فهي أعظم مما سواها مما يظهرها، مما تفغلها هذه الكتب فكانت الفاتحة أعظم ما أنزل الله جل وعلا قال ابي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك هذا هو الحرص على العلم وليس حرصا على المال ولا حرصا على الشرف بل هو الحرص على العلم المؤدي إلى العمل وهذا العلم والعمل يؤدي إلى الهداية التي هي غاية مطلوب العباد لان الهداية هي الطريق إلى الاستقامة والاستقامة هي الطريق إلى الجنة فوبين رضي الله عنه حرصا منه على العلم صار يبطئ في المشي حتى يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يأخذه منه وهذا إنما يقع من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا أعظم تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا لا يجرؤون على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له استحياء منه وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من أسئلة الأعراب ذلك لأن الله جل وعلا أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم فانتهى الصحابة عن السؤال إلا فيما يجب أو فيما ينبغي قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله الصوره التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاه قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين أي قرأ الصوره كاملة قال حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت هذه الصورة صورة عظيمة لماذا كانت صورة عظيمة لأنها تضمنت التوحيد تضمنت الأحكام وتضمنت الوعد أو الوعظ عفوا وتضمنت الوعد وفي قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين هذه الآيات تتضمن الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه ومعرفته بصفاته ومعرفته سبحانه جل وعلا بأفعاله والأسماء التي تضمنتها هذه الصورة هي أصول أسماء الله تبارك وتعالى فهذه الصورة تضمنت اسم الله تضمنت اسم الرب وتضمنت اسم الرحمن فاسم الله تبارك وتعالى متضمن لصفات الالوهيه لأن الله تعالى يالهه العباد بالمحبه والخوف والرجاء والتوكل والاستعانه وغير ذلك من معاني العبوديه العظيمه واسم الرب متضمن لصفات الربوبيه واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر وهذه المعاني أعني صفات الإحسان والجود والبر هي معاني أسماء الله تبارك وتعالى التي تدور على هذا المعنى ثم ان قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه الجملة تتضمن الطريق الموصلة إليه سبحانه جل وعلا وأنها ليست إلا عبادته وحده سبحانه بما يحبه هذا الطريق الموصل إليه هو طريق واحد ولا يمكن سلوكه إلا بأن يوحد الله تبارك وتعالى في عبادته بما يحب الله تعالى ويرضاه واستعانة الله تبارك وتعالى على عبادته فهي تضمنت طلب العبادة التي لا تتحقق إلا بمعونة الله تبارك وتعالى ثم قال الله تبارك وتعالى اهدنا السراط المستقيم وهذه الجملة من هذه الصورة وهذه الآية من هذه الصورة يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على السراط المستقيم لا يمكن أن يحصل المسلم أو لا يمكن أن يحصل العبد عموما على السعادة في الدنيا والآخرة إلا بأن يستقيم على السراط المستقيم ولا سبيل إلى الاستقامة على السراط المستقيم إلا بهداية الله تعالى للعبد كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونة الله تبارك وتعالى فلا سبيل إذن للعبد إلى الاستقامة على الصراط المستقيم إلا بهداية الله تبارك وتعالى ولهذا أمرنا أن نسأل الله جل وعلا هذا السؤال العظيم اهدنا الصراط المستقيم أقل شيء سبع عشرة مرة في اليوم وهو عدد ركعات صلاة فريضة فالمسلم دؤوب على سؤال الله تعالى هذا الأمر ثم ختام هذه الصورة في الآيتين الأخيرتين وهي قول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية تتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم الذي سأله المسلم إن الانحراف إما الانحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد وهو ما كان عليه النصارى وإما الانحراف إلى الطرف الآخر وهو الغضب من الله جل وعلا الذي سببه فساد القصد والعمل فالمسلم دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم وقلنا إن أعظم معالي الهداية هو يتعرف المسلم على الحق وأن يوفقه الله جل وعلا للعمل به ولا يكون ذلك إلا بأن يعين الله تبارك وتعالى عبده على تحقيق هذا المقصود كي لا يقع في طرفي الانحراف طريق الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل وطريق الظلال الذي فالذي سببه الجهل وفساد الاعتقاد فمن تحقق لمعاني هذه الصورة العظيمة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز بالكمال فقد فاز بالكمال هذه الصورة يا إخواني حقها أن تفرد بتفسير ولشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما لا يوجد عند غيره فيما أعلم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما عن معاني هذه الصورة أحسب أنه لا يوجد عند غيره سوى ما ذكر عن الصحابة في تفسير بعض الآيات منها قد أفردها شيخنا حمد بن محمد الانصاري رحمه الله بتفسير بديع أرجو أن يرجع لي إليه إخوان طلبة العلم فإنه في غاية القوة والنفاسة وغزارة الفوائد أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتدثر بذفار هذه الصورة العظيمة وان يجعلنا ممن هدوا الى الصراط المستقيم وابتعدوا عن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين لهذا كانت هذه الصوره اخواني بما حوته من معاني التوحيد العظيمه كانت في حد ذاتها رقيه وقد لدغ سيد قوم لدغته عقرب فالتمسوا راقيا فوفق لهم نفر من الصحابة كانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم فجاءوهم فقالوا هل فيكم من راق فانتدب أحد الصحابة وذهب إلى هذا الرجل اللذيذ ويسمى اللذيغ عند العرب سليما تفاؤلا ببرئه واشترط عليه جعلا أي شيئا يدفعه لهم بعد أن يرقيه فوضع يده على موضع اللدغ وقرأ سوره الفاتحة واكتفى بها فشفي الرجل يقول أهل العلم إن بهذه الصورة من قوة المعاني وما تضمنته من كمال التوحيد وتنزيه الله تبارك وتعالى ما يجعل القوة السمية ضعيفة أمامها فتغمحل بسببها ولهذا كان اليقين بما في هذه الصورة العظيمة من معاني التوحيد وغيرها من المعاني العظيمة اليقين بها كاف بأن يبرئ كل سم دخل في هذا الجسم وأعجبوا كل العجب من بعض من يتفنن في هذه الرقية قال ان بعض الناس ربما وسم بعض الرقات بان له طرقا حديثة في الرقية وما أدري هذه الحداثة أهي حداثة الابتداع وهي كذلك أم ماذا يريدون بها لأن الرقية قد وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرقية ولم يتخذ ذلك مهنة ولم يجعل ذلك ديدنا له صلى الله عليه وسلم ولم يخف ذلك عن عموم المسلمين فلا أدري ما هذه الطرق وما هذه الأسباب المتنوعة التي يتسبب بها كثير من الرقات بل على المسلم أن يتمعن في معاني القرآن وأن يستحذر معاني هذه السور العظيمة اعني سوره الفاتحة وأعظم آية في القرآن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية وهي آية الكرسي بل إنه صلى الله عليه وسلم والله تعالى قادر على كل شيء فإنه جعل معاني التوحيد في آية واحدة وهي آية الكرسي ثم جاءت هذه المعاني معاني التوحيد في صورة أكثر من هذه الآية وهي صورة الإخلاص قل هو الله أحد لماذا كانت صورة الإخلاص عظيمة ايضا لأنها تضمنت التوحيد والتوحيد ثلث القرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات مختصرة أيضا تدل على عظيم ما فيها من معاني التوحيد الذي هو أصل وجود الإنسان على وجه هذه البسيطة وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الصورة يا إخواني صورة الفاتحة ينبغي أن يتمعن فيها المسلم وأن يقرأها باستحضار ما تضمنته من معاني كمال التوحيد وكمال طلب تمام العبودية لله تبارك وتعالى وسؤال الله تعالى التخلص من طرفي الانحراف الضلال والغضب وهو سبب هلاك الأمم جميعا هذا الحديث فيه من الفوائد فيه فضل سورة الفاتحة وأنها أفضل ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن ولا يعترض معترض لأن القرآن كله فاضل وهذا لا شك حق فإن القرآن كله فاضل لكن الله تبارك وتعالى فضل بعضه على بعض ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالله تبارك وتعالى فعان لما يريد وهو الذي أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي أفضل القرآن وأن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ولا مساحه في الاصطلاح وفيه من الفوائد مشروعية التأنيس والتقريب للصاحب الحريص على الخير فيه مشروعية التأنيس والتقريب للصاحب الحريص على الخير ويأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أو يؤخذ هذا مما جاء في الحديث فجعف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد وفيها أيضا من الفوائد مشروعية الحرص على العلم وإفادته مشروعية عندما نتكلم عن المشروعية يعني نتكلم عن المندوب وعن السنة وأن هذا فيه اجرا عظيما وعندما نقول فيه جواز هذا يدل على أن هذا ليس من قبيل المندوب أو المسنون وقد مثلنا لهذا بمثال ذكرناه فيما سبق وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الوسائل إن طلب الدعاء من الغير جائز وغير مشروع جائز لأن صغار الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وغير مشروع بأن كبارهم لم يسألوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن مندوبا أن يسأل المسلم أخاه أن يدعو له لكن قد يقول قائل أين نحن من أبي هريره وأين نحن من عكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة فنقول نحن دون هؤلاء جميعا ولن نصل مقامهم ولو أعطان الله تعالى أعمار العالمين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن يحرص المسلم عموما على أن تكون استعانته بالله تبارك وتعالى وحده وأن يشتهد في أن يخلص الدعاء لله تبارك وتعالى وفي هذا تمام العبودية لله جل وعلا وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فيه جواز منادات المصلي بما لا يلهيه عن صلاته. فيه جواز منادات المصلّي بما لا يلهيه عن صلاته. وفيه أيضا من الفوائد تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. فيه تعين قراءة الفاتحة في الصلاة. وهل هذا في كل ركعات الصلاة أم في بعضها سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وأن الصلاة بدونها باطلة كما دلت على ذلك الأحاديث وهذا على القول الصحيح الراجح وفيه أيضا من الفوائد أن الفاتحة حوت كل القرآن من معاني فيه أن الفاتحة حوت كل ما في القرآن من معاني أعني التوحيد والأحكام والوعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى اثرا من طريق مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعن أبيه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام فلم يصلي إلا وراء الإمام وإنما أورد الإمام مالك هذا الأثر ليبين عظيم منزلة هذه الصورة وأن الصلاة لا تتم إلا بها بل لا تجوز إلا بها وقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي له ما يشهد له من السنة المرفوعة المسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب لكن قول جابر الا وراء الإمام فهذا مذهبه رضي الله عنه ويدل له حديث متنازع في صحته بل متنازع في ثبوته وليس في صحته حتى أكون دقيقا لأن قولي متنازع في صحته قد يوهم بأن الحديث حسن واختلف العلماء في صحته لكن نقول متنازع في ثبوته كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير بأنه قدروية من طرق عشرة من الصحابة كل هذه الطرق معلولة وهو حديث من كان له إمام فقراءه الامام له قراءه وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الالباني وطريقه من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه رحمه الله لكن طريق ابن ماجه ضعيفه لانها من روايه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف لكن الشيخ حسنه بمجموع طرقه والحديث لا يخلو من مقال والله تعالى أعلم بالصواب نعم القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال حدثني يحيى عن مالك عن العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ابا هريره إني احيانا اكون وراء الامام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرا بها في نفسك يا فارسي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سال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 القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وهذا الباب باب عظيم وعظمته تكمن في أن هذه المسألة يتوقف عليها صحة الصلاة وبطلانها أو يتوقف عليها صحة الصلاة وبطلانها ذلك أن أهل العلم بعد اتفاقهم على وجوب الإنصات فيما يجهر فيه الإمام في غير الفاتحة وفي الفاتحة ايضا إذا المسألة الأولى اتفق أهل العلم على وجوب الإنصات إذا قرأ الإمام والمسألة الثانية اتفقوا على أن لا يقرأ المصلي الذي يكون وراء الإمام في الصلاة الجهرية في غير الفاتحة اتفقوا على أنه لا يقرأ شيئا في الصلاة الجهرية إذا كان مع الإمام في غير الفاتحة واختلفوا اختلافا كبيرا جدا في قراءة الفاتحة خلف الإمام وهذا في صلاة الجهر المذهب أن الماموم يسن له أن يقرأ في صلاة السر يسن له أن يقرأ في صلاة السر ولا يجب عليه سواء كان ذلك الفاتحة أو غير الفاتحة. هذا هو المشهور من المذهب قالوا ان ترك القراءة في صورة السر أو في صلاة السر هذا في حال اخواني إخواني نتكلم في حالة ما إذا كان المسلم مع الإمام ما إذا كان منفردا فإنه يجب عليه أن يقرأ صورة الفاتحة وهذا لا يعلم فيه خلاف قد يقول قائل الاحناف او الحنفيه لا يقولون بركنيه الفاتحه اقول نعم لان الاحناف يقسمون المامور الى قسمين يقسمونه الى فرض والى واجب قالوا والفرض ما ثبت بقطعي من النصوص وهو القرآن أو متواتر السنة أو الإجماع فما ثبت بشيء مقطوع فإنه يعني الأمر, عن الأمر فما جاء من طريق مقطوع كالقرآن وكالسنة المتواترة أو الإجماع فإن هذا الأمر يعتبرونه فرضا وأما إن جاء من طريق الآحاد سمحوا لي فرأني اديت واحدة الجماعة انفرت بهم وجماعة قلت لهم استنوني هي لحظة نعود نولي لهم رح نناجيهم وناجات راح نقول لهم واحد كلمة في ودنهم نعود نولي لكم وأما الواجب عندهم فهو ما ثبت بطريق مظنون كما يقال أو كما يظنه كثير من أهل العلم وهو طريق الآحاد على خلاف في هذه المسألة أيضا خلاف كبير هل أحاديث الأحاد تفيد الظن أم تفيد اليقين والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأحاديث الأحاد عندما نقول الأحاد ما يقابل المتواتر وشنو هو المتواتر الحديث المتواتر هو الذي نقله جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة العادة تحييل يعني يستحيل عادة أن يتواتئ يعني يتفق على الكذب أو الخباع هذا الحديث المتواتر جيبوا لكم حديث متواتر ها حديث متواتر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه أكثر من أربعين صحابية ورواه عن الصحابة أعداد لا يحصون وعمن من رواه عن الصحابة أعداد لا يحصون هذا العدد الهائل لا يمكن أن نتصور بأنهم اجتمعوا على كذب أو اجتمعوا على خطأ لهذا كان هذا الخبر الذي يسمى متواترا يفيد اليقين ولا يفيد أدنى شك فيه أدنى ظن وأما الأحاديث الأحاد التي يرويها واحد عن واحد أو يكون مخرجها صحابي واحد أو صحابيان فيمكن أن يقع الخطأ على هذا الصحابي فيروي ما كان يظنه مثلا أمرا يرويه على سبيل أخرى إلى غير ذلك وإن كان هذا الاحتمال يعني إن دخل إلى النصوص فإنه يعني يبطل كثيرا من الأعمال المقصود أن الأحناف يقسمون الأمر الى قسمين أو مقتضى الأمر عندهم قسمان ما يدل على فرضيه الفعل وما يدل على الوجوب قالوا والأمر بقراءة صورة الفاتحة جاء من طريق الآحاد لأن الله تبارك وتعالى أمر في القرآن بأن نقرأ ما تيسر من القرآن كما في سورة المزمل فقرأوا ما تيسر من القرآن قال الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه قالوا فالله تبارك وتعالى فرض علينا أن نقرأ شيئا من القرآن قالوا وهذا الشيء لا يسبق إلا بآية واحدة فلو قرأ المصلي في صلاته ولو لم يقرأ الفاتحة قرأ آية واحدة فإن صلاته صحيحة ما ادري هل زرتم يعني بلاد تركيا في يعني صليتم هناك أم لا؟ لعل بعض اخوانكم زاروا تركيا وكنت زرتها قديما يعني قبل حوالي 13 سنه او 14 سنه لكن لم ازر العاصمه اسطنبول لكن دخلت الى اعماق تركيا حوالي ما ادري 900 او 1000 كيلو في مدينه قونيا وهذه مدينة قونيا معلشة يعني جملة اعتراضيه قد يكون لها محل ملعون. مدينة قونيا هذه فيها ضريح عظيم، ضريح عظيم أكبر من هذا المسجد، مثلاً. وهذا القبر هو لجلال الدين الرومي. كان الأثراك قديمة. لا يدخل التركيون. إلى بلده عندما يكون مسافراً حتى يمر على قبر جلال الدين الرومي ويطوف عليه سبعاً ثم يدخل إلى بيته وهذا ما زال إلى اليوم وكانت وكان السفري لجلب مخطوطة من المخطوطات في مكتبة في هذه البلدة في قونيا فلا أعرف لغة الاتراك والبلاد التي في أعماق تركيا لا يفهمون أي لغة أخرى في إسطنبول يفهمون أحيانا الإنجليزية والعربية لكن في أعماق تركيا لا يفهمون إلا التركية فهذا المترجم أو القائد الذي يقودني اشترط علي لا يأخذني إلى مكتبة المتحف حتى نذهب إلى قبر مولانا كما قاله فقال لابد في الصباح لا بد ان نمر على قبر مولانا ثم نذهب الى العمل وكان رمضان فقلت الوقت قصير وهذه مكتبه المتحف فيها شرط يعني معجز وهو أنه لا لا لا اخذ المخطوط ولا تصويره ما يديروا لك لا فوتوكوبي لا يدوه مهم حط اقعد انت واش تحب تكتب في خلاص الوقت نحوله فرجعه فقلت أنا قيلة حتى أتهرب لأنه سافرت سافر بعيد كن كله مرش قبر مولانا وشركي يقول لي يضربني بكثبي يقول لي عليه بعد التي واللتية قابل أن نذهب إلى المكتبة وفي المساء نرجع إلى قبر مولانا ونطوف سبع، وفي المساء عندما أخذت غرضي، قال نذهب الآن إلى قبر مولانا قلت مولانا رب العالمين جعل لنا هي التي نطوف عليها أما هذا فهو شرك بالله تبارك وتعالى ويفهم اللغة العربية فغضب غضبا شديدا قال لو كنت أعلم أنك ستفعل هذا والله ما اخذتك الى المكتبه المقصود يا اخواني أن هذه البلده حضرت فيها رمضان وصلاة التراويح من العجيب أن صلاة التراويح يقوم الإمام ويقرأ الفاتحة لأنها عندهم واجبة والتحقيق عند الحنفية أن الصلاة لا تجوز بدون فاتحة لكن كما يفهمه كثير من الناس بأن الاحناف يعني يجيزون الصلاة بلا فاتحة بل هي واجبة عندهم لماذا؟ لأنها ثبتت طريق الاحد فيقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون آية ويركعون وما رأيت عبثا بالصلاة كذلك العبث فاحمدوا الله تعالى يا إخواني على السنة احمدوا الله تبارك وتعالى أن هداكم إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنكم تصلون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنا أرى أنا أرى أن أتوقف عند هذا الحد في شرح الأحاديث لأن هذا الحديث يحتاج إلى وقفه فأرى أن ارجئ البحث عنه في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى